وكان الله بهم علما إن الله لا يظلم إِنَّ قَالَ ذَرَّ وَإِنْ تَكُوْ حَسَنَتَيْهَا وَيُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَرْضًا عَظِيمَةً فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا يومئذ يود الذين كفروا عصفور الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا